والنجم إذا هوى لا ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي. وعلمه شديد القوى هو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم مدنا فتدلا فكان طاب قوسين أو أدلا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. على ما يرى. لقد رآه نزلة أخرى عند سدرة الممتها عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاه البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنسى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاء أهم من ربهم الهدى أمن الإنسان ما تمنى فن الله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا لا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يؤني من الحق شيئا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 أم لم ينبأ ما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفاه ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعاه وأن سعيه سوف يراه ثم يجزاه الجزاء الأوفاه وأن إلى ربك وأنه هو أضحك وأبكام وأنه هو أمات خَلَقَ وأنه خلق الزوجين الذكر والأنسان من نطفة إذا تمناه وأن وأنه وأغنى وأضناه وأنه هو رب الشعرا وأنه أهلك عادن الأولى وسود فما أبقى وقوم نوح من قبل إن هم كانوا هم أظلم وأطرا والمؤتفكة أهوام ما غشام فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى عزفت الآسف عزفت الآسف ليس لها من دون الله كاشفا أف من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم صامدون فاسجدوا لله